وَإِنْ صََفْناَا إلَتَ نَفََم مِنَ الجِّ يْستَمِرونَ القرآن وَإِنْ صََفْناَا إلَتَ نَفرَ مِ الجّ يستمِرونَ القرآن يستمِرونَ القرآنَ فَلََّ حَضَرُوهقالَاأَسِتُ يستمِرونَ القُرآَانَ فًَاَّ حظروه قَا فَلَمَّا خَرِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ فَلَمَّا يَقُومِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أنزل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 يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويدركم من عذاب اليم يغفر لكم من عذاب اليم ومن لا يجذب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء ومن لا يجذب داعي الضال فليس في الارض وليس له كَ فيِي ظَلَالِ مُبين أولائكَ في غَلَال مبين أَلَ يَرَو أن اللَّ خَلَقَت السَّموَاتِ وَالْأَرضَ وَلَ يعيَ بِخَكِهمأَلَ يَر أن اللهََّّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَلأَضَّ وَلَم يعي بِخلكهم وَلَمْ يُعْيَبْ خَلْقُهُ نَبِطَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى وَلَمْ يُعْيَبْ خَلْقُهُ نَبِطَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدي ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على هذا بالحق قل بلا وربنا قل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تَصْطَرُونَ كَضَبِتْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَذْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ تَضِقْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَذْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً من نهار انهم يوم يرون ما يوعدون لن يذذوا في تاعه انها رب بلغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون هل يهلك الا القوم الفاسقون